Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'ala s قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا الصفوفكم وعتدينوا استووا الصفوفكم والسد الخلل Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahilahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin Iya na'budu, Iya kanastain. Ihdina al-sirat al-mustaqim. Sirat al-labin labin an alayhim, يا ايها النبي لم تحرم ما حل الله لك ثبت غي مظلات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تيمنه ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذْ أَثَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَرَفُّ بَعْضُهُ وَأَحْرَضُ عَنْ بعض فلما نباها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم القبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه ان توب بعد ذلك الله ان توب الى الله فقد صغت قلوبكما وانث الله عليه فان الله هو مولاه Allah-u, Mawla-u, Jibreel-u, Sali-hul, Mؤminin-e, ket a Usle thing يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاغ عليها ملائكة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 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبتان الصوحب عسى ربكم أن يكفِّر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفِّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يحز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا innaka 'ala kulli shay'in qadir Allahu akbar Allah سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ Allahu Akbar Allah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 íhden a círát a mostéim círát a lévén a يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا. فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ هَوَى مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلِ النَّارَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا فرعون إِذْ قَالَتْ és a حصنَت سرَجهَا فَلَ فَخن فيِمِوحنا فَنفَخْْنا فيِيهِ مِوشين وَصَدقَت بِنكَلمِ رَّهَا وَكتُ بِ وَصََّ رَبِّهَا وَكتُ بهِه وَكَت